صلات الخيام يا ذبابكم الله, الله, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 لَنَرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ بِأَرْحَامِهِمْ يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ وَيُنْهَكُمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّنُون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 السحور ولقد جعلناه في السماء برويا وزينناه للناظرين وحفظناه من كل شيء قال رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين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 ومعلون وأرسلنا الرياح لواقح فأزلنا من السماء ماء فأسقيناكم فأسقيناكم ما أنف أسقيناكمه فأسقيناكمه وما أنتم له بخازنين وإن لا نحن نحيي ونموت ونحن الورثون ولقد علمنا المستقضين من ولقد علنا المستاخرين وان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمئ مسنون والجا من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ولفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون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 إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال إن منكم وجلون قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون قالوا بشّرنا قبل الحق فلا دكم من القائلين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 ولقد أتينا جسما من المثال والقرآن العظيم لا تمدن عينك إلى ما تعلم به أزواج منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم وخف جناحك للمؤمنين وقل إني ألا نذير المبين كمان